قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد جميعا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الاحباب الكرام الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله, الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها الاخوه الموحدون الكرام ان من اكرم النعم واعظم النعم التي انعم الله علينا جميعا بها هي نعمه الامن ولذا لما دعا الخليل إبراهيم ربه دعا بالأمن قبل الأكل والشرب وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمة وإلى أناس كانوا يستحلون الشهوات ولا يعترفون بالمحرمات انتشرت بينهم الفواحش بصورة لم يسبق إليها حتى إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض جميعا عربهم وعجمهم فمقتهم إلا عدد قليل من أهل الكتاب الذين هلك أكثرهم قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ساء الحال في تلك الأمة حتى إن الواحد منهم كان يقدم ابنه قربانا للصنم الذي يعبده كثر النهب وكثر السلب ولم يشعر الناس بالأمن ولا بالأمان كانت هناك العصبية العمياء حتى إن مسلم ابن قتيبة الباهلي رضي الله عنه وارضاه. كان من كبار الفاتحين في دولة الإسلام في عهد بني أمية مكن الله وفتح على يديه حتى وصل إلى تخوم الصين وهناك فرض عليهم الجزية فبينما هو كذلك وهو من قبيلة باهلة هذه القبيلة كان لا يتشرف أحد بالانتساب إليها حتى ان الواحد منهم اذا اراد ان ينسب نفسه نسب نفسه الى اب اعلى من باهله حتى لا يعير بانه من باهله هذا مسلم ابن قتيبه كان من اكبر القاده في تاريخ الاسلام وعلى الرغم من ذلك عندما يقابل اعرابيا فيقول له يا اعرابي هل لك من مال وفير ومنصب ومكانة بين الناس على أن تكون من باهله فيقول لا بلا تردد أعوذ بالله يا فلان أترضى أن تكون فاتحا غازيا مثلي وفي مكانتي على أن تكون من باهله فقال بلا تلك إن أعوذ بالله لا والله لا أريد ذلك فيقول يا فلان اترضى ان تكون لك الجنه بنعيمها وما فيها الجنه وبما فيها على ان تكون من باهله فتفكر الاعرابي قليلا ثم قال لا باس بس بشرط الا يعلم اهل الجنه اني من باهله كانوا عندهم عصبية شديده تقوم بينهم الحروب لاتفه الاسباب قتل فيهم من قتل ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم جاءهم بالامن والامان صلى الله عليه وسلم جاءهم بلا فضل على عربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى كلكم لادم وادم من تراب ولذلك جاء الإسلام بأسباب للأمن لا يتحقق الأمن في مجتمع من المجتمعات إلا بتحقيقها مهما تقدمت الدول في إمكانياتها العسكرية أو الحربية أو أنظمتها الاستخباراتية فإنها لن تستطيع تحقيق الأمن إلا بالإسلام والواقع يشهد على ذلك إلا أن الإسلام يضمن الأمن للجميع لماذا؟ لأن في الإسلام وسائل يضمن بها الأمن أن يعيش الناس في أمن وأمان من أول هذه الوسائل تحقيق التوحيد وإصلاح العقيدة بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وتجريد المتابعة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم هنا معناه يعني شرك لم يشركوا بالله آمنوا بالله ولم يشركوا به فما جزاؤهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال الله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ما هو سبيل الامن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على التوحيد الخالص ولم يجعل حتى ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مدخلا صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسول له صلى الله عليه وسلم ولذلك لما حزن على وفاة عمه دون أن ينطق بشهادة التوحيد أنزل الله قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون كذلك قال الله فيهم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فرد الله الأمر كله إليه سبحانه وتعالى وهذه الخشية وهذه المراقبة وهذا الإيمان وهذه العقيدة في قلوب المؤمنين تجعل لهم الأمن الكامل في الدنيا والآخرة ثانيا اقامه الصلاه وايتاء الزكاه لان في اقامه الصلاه احسان بين العبد وربه وفي ايتاء الزكاه احسان بين العبد واخوانه وياتي بعد ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض ماذا يفعلون اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ثالثا من الأمور التي تجعل الأمن في المجتمع اجتماع الكلمة وطاعة ولي الأمر والدعاء له بالصلاح والاستقامة قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فطاعتهم واجبة في غير معصية الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال صلى الله عليه وسلم أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا أي وإن تأمر وأصبح عليكم أميرا عبد حبشي فإنه من يعش بعدي سيرى اختلافا كثيرا سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة والواجب علينا المناصحة إذا رأينا هناك خللا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم ثلاثا القيل والقال وكثرة السؤال واضاعه المال رابعا شكر النعمة شكر نعمة الأمن الذي نحن فيه هذه النعمة إن لم نشكرها زالت وتنظرون إلى الدول التي بجوارنا كيف زال الأمن منهم فنحمد الله على نعمة الأمن ونسأل الله أن يؤمن جميع بلاد المسلمين قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لا اللهم إن إنا نشكرك على نعمة الأمن فزدنا منها يا رب العالمين ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكفر النعمه سبب في زوال الأمن سبب في زوال الأمن قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فماذا صنعت هذه القرية الآمنة لم تحمد الله على نعمة الأمن ولكن فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون خامسا واخيرا الزواجر والحدود الإسلام شرع لنا زواجر وحدود في الأصل أن الإنسان يتربى في قلبه وفي وجدانه عقيده وضمير يحاسبه فلا يشيع الخوف بين المسلمين ولا يقطع الطرق على الآمنين ولا يكدر الصفو العام ولكن لما لم يكن كل الناس سواء وهناك أناس لم ينزجروا لا بقرآن ولا سنة فأنزل الله لهم الحدود والزواجر ولذلك جاء حد الردة كحفظ للدين قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وجاء حد القصاص لحفظ الأنفس قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب وجاء حد الزنا والقذ لحفظ العرض والنسب قال تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وجاء حد السرقة لحفظ الأموال, لحفظ الأموال قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما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 نسال الله سبحانه وتعالى ان يحقق الامن في بلادنا انه ولي ذلك والقادر عليه اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين ومن اقتفى ثم اما بعد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذا هو يوم الفطر يوم الفطر الذي توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيت الله الحرام هذا هو يوم الفطر الذي هو يوم التمايز يوم تمايز هذه الأمة ما بقيت أمة على الأرض لها عيد من عند الله إلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من أمة وما من أناس على وجه الأرض يحتفلون بعيد إلا وهو عيد محرم او عيد مبتدع او عيد من عند أنفسهم اخترعوه إلا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله أبدلكم بهما أي بيومين كان في المدينة يحتفل به الجاهليون قبل الإسلام فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة قال إن الله أبدلكم بيومين خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ثم هو يوم التزاور تزاور نزور بعضنا البعض قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أنطبط وطاب منشاك وتبوأت من الجنة منزلا وصله الأرحام والأقارب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد منك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم هو يوم التصافح والتصافي والتسامح لا حقد ولا حسد ولا قرانيه ولا غل لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار الذين يخاصمون جيرانهم الذين يخاصمون إخوانهم اعلموا أن النبي قال من خاصم أخاه ومن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار فمن عفى وأصلح فأجره على الله ليس على الناس أنت عندما تتنازل عن كرامتك شيئا وتذهب إلى أخيك فإن أجرك عند الله سبحانه وتعالى هو يوم التوسعة والسرور على الأهل بالطعام والشراب واللعب المباح والمرح المشروع هو يوم مبارك يفصل الله سبحانه وتعالى به بين شهر صيامه يساوي عشرة أشهر وبين ستة أيام صيامها يساوي شهرين فالمجموع 12 شهر يعني أيام السنة كلها كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله هو يوم للتحاد والتآخي نتلاقى مع إخواننا جميعا نعايد على الناس ونقول تقبل الله منا ومنكم ونسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك أن يجعل هذا العيد عيد بركة علينا جميعا وعلى المسلمين جميعا وأن يجعله عيد أمن وأمان وسلام على بلاد المسلمين جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين وبلادنا خاصه يا اكرم الاكرمين اللهم الف بين قلوبنا اللهم وحد صفوفنا اللهم اجمع كلمتنا اللهم من اراد بنا وباسلامنا وبلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم عليك بعدوهم وعدونا من اليهود الملاعين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين استودعناك شهر الصيام فتقبله وتسلمه منا يا رب العالمين متقبلا اللهم اغفر لنا الذنوب واستر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن وسبحان الله وما أنا من المشركين